Peace TV বাংলা মানবতার Shamadhan نعبد وإياك نستهين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين الحياه الدنيا وزينتها فتعلينا امتكن وهو سبح كن سرحا جميله وان كنت تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسلات منه نجرا عظيما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 واذكرن ما يثلى في بيوت من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا word الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقالتين والقالتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات, والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات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 বিসমিল্লাহ লিমান হামিদাহ রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু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 الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله أبديه وتخشى الناس, وتخشى الناس والله حق أن تخشى فَلَمَّ قَض زَيد مِنْهَا وَطَرزَجناتَه لكَذا يَكُونَ على المُؤْمِلينَ حَرَج فِي أَزْواجِ أَدِريا إِهِمْ إذَا قَضَوْ إذَا قَضَو مِنْهُ وَطَرى وَكَانَ أَممررُ الله مَفْلونَا مَا كانََ على النَّ بِِ مِنْ حََج فيِي مَا فَرضَ اللهَّلَ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 আব্দুল রাজাক জাহাঙ্গীর আলমের উপস্থাপনায়সলামের মূল ভিত্তি করতেছে আর কি আছে মমিনের দায়িত্ব জানার জন্য দেখুন সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছাংল উইটনেস ড জাকির নাইক ইন এ ব্যাকল দেখুন সম্মুখ সমরে প্রতি রাত নটায় পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায়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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه ولكن اذا دعيتم ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانشروا ولا مستانسين حديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن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 لا جُلحَ عَلَيْهَِّ فيِي أَبَائِهَِّ وَلَا أَبنَائِهَِّ وَل إِخْوَالِهٍ وَلَا أَبَل إخْوَالِهَِّ وَلَا أَبَنِأَخَوَاتِهَِّ وَلَا, ولا لِسَائِهَِّ وَل مَا مَلَكَتْ وَل واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر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 وَكانَ اللهَّهُ غفُور الرحيمَا ل إَِّام يَتَمُنَافقونَ والَّذينَ فِي قُلوبِهِم غَرَضُ وَالمُرجفونَ في المَدَةِ لَ لُغََّكَ بِهِملَورَّكَ بِهِمْ ثمُ لا يُنجاوِرونكَ فيِيهَا إَّا قَللَ مَلْعُونين أين مَا سُقفُ أُقِذُ وَقُّلُ تَقتلَ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 قَالِدِينَ فِيهَا أبَدًا لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَ لَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا أَن فَضِّلُونَا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 سمي الله لمن الله اكبر الله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 ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 হাফিজুল্লাহ आलम। मान दिए चलें म संसर्गे बुधवार रत साढ़े न पुन सम्प्रचार सकाल आठ टाय बांगशे पिस